وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أدل مسمى ثم يبعثكم فيه ليقضى أدل مسمى ثم إلى إلهي مرجعكم ثم ينبوكم بما كنتم تعملون.